ونستغفر ونعوذ بالله الشهور ينفسه لتيا في عمالنا إنه من يهدي بالله فلا مجد له ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا ورسوله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 واسلق الله الذي سساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم مخيم يا أيها الذين عاملوا صفوا الله وقولوا قوله السديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم هموربكم ومن نفعل الله ورسوله فقد تاز خوزا عظيم وبعد فإن خير السلام سلام الله تعالى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 فدركنا عباد الله هذه الليلة هو الدرك وعشر من دركنا تبقيبا في ذكر أبي بخر نخص الضيخ رضي الله عنه الله وهو من الثامن وعشر تبقيبا بسلسلة دروسنا بسعبوان وعبائك هذا ولديكم أتجرا لكم وإليكم إخوة الإخيان عن عدم انتظام الدرك وهذا شك من ما عاد بأثاري على الحضور من وحيثا كذلك عسى الله سبحانه وتعالى أن يلتظم بعض ويعود الى سادخ أهل خاصة وهذا الغيار كما أقول أبدا ما عن أمن فلقد صدوا السلساء الماضي في شأن عظيم وفي حق رئم مسلمي بل مرور ولكن قضى الله سبحانه وتعالى سماح وحق المسلم على المسلم معلوم لديكم والمسلم ما يؤثر عن حق سبحانه وتعالى تعالى يعني يغفروا بالنين والله سبحانه وتعالى يتخبروا من الحج درسنا هذه ميلة هو الثالث وعشر وهو درس الثالث في هذه النخدة التي نفدت بها الامة الاسلامية اول ما نفدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ردة العرب وردة القضائم من حول النذينة النبغية وكنا في دروس مستادقة قد وقفنا على اسباب اربعة بهذه الرزق على راتها فتنة النساء وخصيلة ابدا فتش عن المرأة وثانيا فتنة المال لان هناك اتصال وسيء بين المرتزين ومنع الزكاة وقد انتقوا معا على سهل واحد وهو الخروج على دولة سلطان عبد بكر الصديق وقد قال صلى الله عليه وسلم لكل امة الفتنة وفتنة امة المال وثالثا فتنة الكرسي وتعلمون ما يفعل الكرسي او فتنة الملك فهذا عبد الله بن قبيد يسالون يعد مثلا مضروضا من فتنة الملك وما عاش من حقبه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام لما ضاع منه ماذا منه الغدان فإن ما عاش من فتنة وما فتنة إلا خلدا من سلطان وخلدا من الملك المفكور وأم السبب رابع من أسداد الرجبة فكلت العصادية القبلية المرة فإن العطبية الخضلية سمعت هذه ردني أن العرب يؤمنون بأن كذاب ربيعة خير من طابق مدر فعادوا إلى تججيد النبي صلى الله وما عادوا إلى تججيده إلا أن العرب عندهم قاعدة كذاب ربيعة خير من طابق المدر القبيلة ونحن اليوم مع السبب الخامس ولأن هذا السبب هو من أخواها رتقة الزمن والإيمان وهو الانتكاثة الانتكاثة الذي سمعت صمعة هذه الرجلة وارضو أن نأخذ من هذا الحديث بأنفسنا وأن نأخذ من هذا الحديث بغدنا وأن نأخذ من هذا الحديث بواقعنا فان ما نقصد بدراسة هذه الردة الا اننا نريد ان نعالج بها واقعا الا اننا نريد ان نضعها عبرة وذكا ولا يأمل رجل منكم على ايمانه فقال صلى الله عليه وسلم عن الفترة في اخر الزمان ينسر رجل مؤمنا فيشبه تافر وما وأن يكون هذا الزمان هو الزمان المخصوص في الحديث فردر منا لا يسمعني ولا يخشى إلى إيمانه وقد قال ابو ذكر الزماغا لا آمن مكر الله ولو كانت اهضا قدمين في الجنة مكر الله ولو كانت اهضا قدمين في الجنة فإذا هذه هي حقيقة الكبرى لأن الإيمان نعمة وأبدأ الحديث من هنا من حيث الإيمان نعمة ولقد قال تعالى في فتاده الكريم ورضيت لكم الإسلامي بينا اليوم أكملت لكم بينا وأكملت عليكم نعمة دينا. ورضيت لكم الإسلامي بينا الهداية نعمة لقد من من الله على المؤمنين إذا أسفهم رسولا منهم والإسلام نعمة ربنا الكبر التي قال فيها قل بفضل الله وبرحمته فبدارك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لم يزاق ما أقول أن كل نعمة ودعت في كثة والإيمان ودعت في كثة لرجحت كثة الإيمان بكل بكل ماذا ولذا كافر يوم القيامة ليستري ايمانه بماذا بما في الارض جميعا ولو ان المبيه ظلم ما في الارض جميعا ومثله معه ليستغيبه من شئ العذاب يوم القيامة بل بدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فاذا تقرر ان الايمان نعمة لا بد ان يتقرر انه نعم كثائر النعم والنعم تسلف عليه كذلك فكم من غنيل سلد فصار بل اذيرا عند من كان يعمل يوم من الدهر ماذا انه اذيرا ان خلق الحال من فخير الى غنيل ومن غنيل الى فخير. وكان الرجل سنبت منه نعمة العافية بعد ان كان يملأ هذه الدنيا ثوية وصخبا ومفوانا كإذا به اليوم ماذا رفيد خراسه لا يستطيع خراسه بل ولا يملك بالانكشفه مع انها النعم تسلب واليمان كذلك نعمة تسلب اخبر صلى الله عليه وسلم ان الإيمان يبلى كما يبلى ماذا الثور يرق الإيمان ويبلى كما يبلى الثور ولذا أمرنا أن يجد بإيماننا لأنه يرق ولأنه نعمة سفيدة كما أعبر صلى الله عليه وسلم يمت الرجل من العصب هماذا تفرق بين عشية ودحاء يفقد إيمانه يفقد دينه يفقد إسلامه ما بين عشية ودحاء تحوظ المسلم إلى كافر من المسلم إلى ملحظ نعم تفرق الإنسان دهان. الإيماني من ايضا اليمان بأنك تفاول يعني لأن نعمة فسائر النعم حقها الشكر لأن شكركم عزيز النقل الله في نعمة الهداية على وزر حسوس إنهم كتية آمن بربهم وزدناهم هدا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر ربه كلنا الشكر على هذه النعمة فتراه دبر السلوات أو دبر الأزانة يقول ربيك لله ربنا من ومن يقول هذا دبر صلوات المجابعة او دبر الاذانة صلى الله عليه وسلم يقول ذلك صباحا بل انه لا يقوم ليلة والسيد عائشة تقول ما تفعل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وربك قد قال في كتاب محكم يا واتي قال رب العالمين يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويثمن انتهو عليه ومح ذلك كان يحب ترم قدمات تتورم حتى من ممزود خيانك السيدة عايشة تسأل عن كل هذا الخيان لكي هذا هو الشخ أفلا أكم عمدا شكور تذكر الله تعالى على هذه المعمة لأنها تسلح نعم تسلح نعم تسلح نعمة الإيمان وكم من الناس الكالبين هم ملأوا المساجد عبادة وتقوى وزينا وإيمانا بل وعلما وذكرا لله فأين هم الأهم أين هم فقد نعوهم المساجد ويجبناهم على المقائل اتبدل جرائد للقرآن اتبدل الغناء بالذكر اتبدل وقالوا هيئة الإسلام بهيئة ماذا؟ وقبيح منظر الكفر وقد قال تعالى لم الذين بذروا نعمة الله كفر كفر هم كثير تذبقون هم كثير وكم من الناس كنا يوما من الظهر نذبطهم ونمكف أنفسنا إذا رأيناه ولكن مينهم يمرقون من الإسلام كما يمرقون يأملون من الرميلة كما قال صلى الله عليه وقد أحضر عن هؤلاء القوم فقال صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم يحكر أحدكم صلاة ولا صلاة منه. وصيامه الى صيامهم يمرحون من الاسلام كما ينرق السلام من الوحيد سلامهم الى كما اسلام نعمه الاسلام هداية حق هذه نعمة الشكر لانها تسلم وتسلم شريعا كما اخبر صلى الله عليه وسلم أليس ابنه كان يوم من الذهر مع الملائكة مخاطبا بخطاب الله تعالى الملائكة سجدوا لآدم حتى قال بعض المفسرين بل كان من الملائكة وقال هذا نفر من علم شرم سعيد من شيء فماذا كان وأين إبنيك إبنيك الآن من الكفر بحيث أن الله تعالى قال له إن كتابه الكريم الأخرجي لا عريش لعنت الإباء المذل وأخذ الله تعالى من الرجال ورحمته حتى قال لولا أن عمل جهنم ملك فمن يضع حد أخن من أدمان فخذه انظر هذا إدبي فجدة واحدة كانت خارج بين الإيمان والكفر وما كان تركها فتحي إلى الذي كان صاحب الملائكة وفي زمرة منه مقاطبا بما من الى رأس القصر وشر الله كبارة وفعالة وحد قبل فابنوس المتكس وابنوس المرتجة سفر واحدة ولذا اسمع لا تفع على نفسك باب الانتكاسة كان ذلك بترك شيء ولا تقول هي سنة والاصل ماذا فعلها وترفها وغسام السلام يبقى عليها وهذه بأسف خجة من فرس يحوله وهو لا يريد من فعل والترف اصابة هجم المدين السلام وإنما يريد ان يعتذر ماذا من نفسه التي ترفها من نفسه التي نعم أulia ولذا أعلم أما الإنسان يبتكر عندما يفتح عباده سبعة واحدة رآها إني هي التي سمعت هذا الكفر الذي أعلم به والذي من العالم نعم نعم على بالأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك يتأخرون قال حتى يؤخرهم الله عزيزي ويؤخرهم في النار يتأخرون عن الصاعات حتى انتكثوا عنها واخرهم رب العالمين سبحانه وتعالى هكذا قال صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم ولكي احدثكم عن الانتشاة اخوة الاسلام احدثكم عن اسبابها وعندما احدثكم عن اسبابها كان احدثكم ايضا بعد ذلك عن ادوائها كما احدثكم عن ذلك اقول ان اول ما يصنع الانتكاثة هو ما اسميه بالعسل المدهر وما العسل المدهر العسل المدهر هو التوسع في المباحات الانسان ما في المباحات واستكثر منها ليش كأن يقع في المدهر المحرمات والمحطورات ولذلك خذ من المباحات بقدر ولا تتوسع بزعوى الزواج و بزعوى الاباحة والناس الوم توسعوا في مباحة حتى القرى ان كانت مباحة حتى صارت جينا للناس جينا من كل اجلها ان يفعل ما يفعل من خلفي صلاة او عبادة او زماعة او خربة هو. واذا لو قلنا للناس القرى قالوا يا شاكد الحرم القرى كده يقول لك اقوام اليس الاسلام عجاز اللعب ويتحول هذا المستبيش الى مكتب ولكن شره مكتب هو لانه يصل نفسه بالروح وفي هذه الايام نبثت نفسه من الدعاء وهي نفسها عجيبة غريبة لا أصل لها في الأرض ولا ثمرت لها ثمرتها من قطعة. وهي كما أخبر الله مجرد خشب مسندة تخاذي تشتغس من خلق الأرض معنىها من خلق بك لا نادي تائفة من الدعاة وللأسف الشريف هم دعاة لنا المضاعح من دعاة الى ما ذهب الى المزاح وقد وصل الامر لبعض انه رقي المنبر يقصد في القرى وصل المزاح الى ما ذهب الى المنبر يسبح فكمه ويسمي الخطيب من فوق المنبر على لاعب القرى بدعوى انه ادخل السرور على ماذا؟ على المهدمين وأنه أسلب صدورهم بسائد سائر من دولة الجزائر أو كما خالد حتى منها أصابتها بالليل هل زئلة المنابر لهذا وما زئلة المنابر إلا للدمعات وإذا كان يخف في سورة صلى الله عليه وسلم يريد ماذا يريد ملعبتها يريد الجماعات التي تجيها رأيك فهذا العسل المرح لماذا هو العسل ولماذا هو العسل عسل لان الانسان ماذا مستطيب ويلسج به الجزاة ولكن لا يمنع به بطن دهان الخط لان ما سمع به بطنة ليش كأن يسبح عمها عزرة فاز ببسرين بهم يخري اللذي ماباها من قلبه فيتعلق قلبه بدعوى انه مضاحة وما ستعلق القلب به هذا فاما يتعلق بواجب امس الحد والقلب شغلته فلا ينشهد. فإذا تغيث بمباحة فلا ينشأ وقد خرج يوما الإمام الدنيادي على بعض السلاميوه فإذا دون يلعبون قال ما تفعلون قالوا يا إمام فريغنا فالعجنا قال ما أكد يكون شأن الفارس. أما قال الله وإذا فراغت فنصر فنصر وإذا قال صلى في الفراغ نعمة ثانية المغضون فينا كثير من الناس الصحة والفراغ يا وإذا كان بيعنا من ساعات أعمالنا الغالية في مثل هذا النباح مثل هذا الجائز مقوم وهو العسل المهض هذا أول ما أسمع انتشاف أن يتعس على الإنسان فيه لماذا؟ لأن المضاح مسافة ما بين الحلال والحرام متى دخل الإنسان في هذه الصريقة وتأخذ قدمه فلا تمثل قدمه التي تنقوه في بما ذهب حرام وقصة يحكينا عن بني إسرائيل بن ذن إسرائيل ذلك العابد الذي ترك عنده أختهم أمانها فاستباع الحديث ماذا ما عاد دعوى ماذا انشأكمون لمتاعا فسألون من مرائب فثونت وحشتها في غربة ماذا وثلت فانس الى حديثها المضاح ثمن ساعة حديثه المضاح فوقع وقع ماذا بها ان احذلها وقتل جمينها ودفنه معها وكان حد ليس قبر وحقل وهنا وما قمنا هذا كله إلا, ماذا؟ إلا كلمة, إلا كلمة مباحة؟ وإلا حيث أن في كلمة كلمه مباح واذا ترخص في حديث فسان حين مرصود فهم بي في قضاه يكون قصها بالايدي هذا القفل لأنه والله المرسول هذا الدين فلا على ابتنا هذا الباب وقد علمك كيف أنه العسل وأنه المرء ولذا رأينا النبي صلى الله في وسلم بوث وستأكين لأحد من أكل ويأكركم ويكون قبيب الخمس لا تيستع في مباح من ملبس وهدمه حتى قال لا تتخلطي سيبا حتى ترقعي ما حاجتك الى خلم هذه المنابس يا عائشة لا تيستع في حتى كانت في الميت يستأذن رأسه ويقول يا عائشة وظاروه اتعدى الدماغة بربما ليس الله قد قال وما خلقت الجن والإذن إلا تأمل المدارعة يعبدون يعبدون يكون يتناع في المدارعة يتجذد كأن العبادة تتصل دماغة بالعباد فلا يترك العبادة إلا لماذا إلا لعبادة ولا يفارك طاعة الا الى طاعة بل تراور ثمين ذرسة العبادة بين العبادة والعبادة ايه والله وخذ اتر عن الثلاثة هذا من العجب من العجب العجاب مع تحنام او خار والاعمار في العبادة والطاعة والحب. سياك والمضاح ويجعله منطقة لا تأخذ منها او لا تدخل فيها الا سرارة لان دخلت السرارة تخذ منها على وفق القاعدة القرآنية فمن اكثر غير داغم ولا فان جئت فكن لكن لا تأكل لا تأكل فتشرع فتمنها وان بست تذكر فيها او من غير ان يدخل ذلك في جنة ولملة تأجبك ماذا نفسك تقع في ماذا في خولاء وكذر تقع في خولاء وكذر وهكذا العصل المرحل عصل المرحل وهذا اولى الاسباح السلب الثاني اخوة الاسلام اضيال الناضي وما لنا أحد أحد إلا ولا وله ماذا إلا وله ماضي هذا الماضي يتحرج منك بل هذا الماضي لمن من دعم يلغض ويخاص منك ولكن إياك إياك أن تنظر الماضي نظرة أخوامها يأخذهم يأخذ الواحد خمسين بكم بيعمل ويعمل ويعمل ويعمل. فقد ذكروا شابا انتنك مكتبة ضخمة من الاشرط وانت تعلم ان ذكرت الاشرط على الاشرط فانت تعلم اين الاشرط فلما اراد الطيب وقد مل هذا الطريق وكل طريق تمل الا طريق ماذا به فالججاور الله فلما ملها قال عثيب وقال له بعض الدعاء لعمى إذن وفتح له زراعي ليستقبله سائجا وقال وما يمنعك وربك قال إن الله يغفر رسل من الجديه وقال ولكن الشرق وشرق السود المجمع عليه ماذا بفارقة الزن هو الشرق والعزم عدم العوّة فأعطاه أشريكته كلها كل مشهور قال إلا هذا قال بل هذا الذي يريد دوما الجميع لأنك ملمس الجميع إلا هذا الماضي لازاله يخلق فأراده الدائع عليه غير مرة ويعد عليه ذلك الساعة يعدى علينا إلا هذا الشيء رجع الى وهو يلهج بالذكر يصل عنه اليوم بعد اليوم حتى كانت الردة للمروه ورجع الى التاريخ في الماضي هذا رجع الي في الماضي هذا رجع الى التاريخ ورجع اشرف مما كان واكوى مما كان بتاريخ في حاله في الجاهليه ثم كفر ثم الزاد يعني لما ترد تسدد الى كفر وفقط الزاد هكذا أجيال الماضي صح يا دي الصوره الماضي خير اخر من فهم ده خاله لكن ذكره يستعخذ يتوب لكن لماذا يستره غير هذا سنبدأ وضع الماضي يعني هنا ساب الرجل قاتل المئة نفسي لماذا لأنه ترك الماضي كله وراءه قال لي اترك هذه الأرض اترك ماضيك هناك وتاريخك مستخدم وردك تجد العبارة تقرب بعد 1000 من بعد الضعاء ويكتب علي بعض الضعات الكتابة وهي جد جد الحياة جد الحياة الماضي كما يقال بالجدرة وليه المسلح فاجياري سبب العاد هو سبب النظر السبب اخوة الاسمان على نفسها لم نفهم تقيقة الدين والدين ضائع مدين رجلين وهم ان الدين سورة وشك واخر قال ربنا ما ربي هاجم يخلني بمثال عمم ان شئ لبعض من الاويان قيل له اي المرأتين خارج امرأة فجده في زجيرانك وامرأة المتبرجة فجده زجيرانك لأول يالك اقول الجنيه المتبرجة المتبرجة افتح فأجاب ابن لا هذه ولا تنسى معنى لان احنا اليوم مع الاسلام بمبدأ عجيب مبدأ اقل المكاسب اقل المكاسب عندنا ثاني عدل الوهر عدل الحصار ابن عمر مع الاسلام كبرجلان قال له يا الله سلسة من الاثنين إلى الخميس بأقيل قسم يوم من آخر يومين أنا أقول خلاص يوم من آخر يوم بأقيل ما عندنا فوق. ما عندنا بحوث فوق هذا هذا المدرية الجيران اللي يعيشوا أقرانهم متفقون على الحذف. لانهم يعيشون اسلاما ليه اسلام السورة ولدى فضيحة هائلة عند المحاف والمكتبر وما المكتبر المعاملة فيظهر هنا او تظهر هنا الفجوة التي بينما ذات بين المظهر وبين المخبر كما يقال معه ان تعتقد هذا الائتخاذ الدين والايمان وقال تعالى سنة السنة الخلف هنا اقول لكم كلمة قد تعجبون تعلمون ان الكبرى من ذرما عند ربنا من الذنب هل هذا عندكم ام لا هل هذا عندكم ام لا, عندكم لا؟ وما هذه اجابة عندما انا اريد اجابة, أريد إجابة. أريد إجابة. قال, يفشح قال لي لماذا قال لي لماذا ومن قال لا يفعل قال لي لماذا ايضا قال لي لماذا ايضا انا اقول صحيح ذلك ان لان القلب قد هذا منازع لمن بالله حر واذا لا يدخل الجنة من كان في خالب مثقال غضا من المن بينما هذا الضربون يدخل الجنة وانزنة وانترح قالوا وين جنة وانترح وانزنة وانترح فنحن نعيش مظهرية جيساة ولدى اخضرنا على رجل من اهل الجنة هذا الرجل ما عنده واده مظهرية المتضاعف لو اقسم على الله ليس والله يوجدنا هذه المظرية في العلم في العلم ووجدناه في ذلك ترائف يعني الشيخ ابن الثانيين قال ماذا اتمع الشيخ الشلطيتي الشيخ ابن الثانيين قال اتمع هذا رسول قال في الزهاب فاذا بدأوين تفس يعني ما عليه اي ثيمة من ثيمة ليه الا زالية ولا اي شيء من من, من من من روحة الحضارة بدا وين يقع حدق رفت الهيئة في ذا فديسة لما تكلم اذرقته انه ليس على الارض مسيحة في ذا كان شيخ الزاد يقول له دائما يا شيخ محمد انت اعلم من الجميع اه فالهذا اخر الشيخ ابن يسامين على الضرب يسير قال حضرنا له محاضرة دعية اليها وكان يوم اخر رياض. وقال ما كنت اعرفه لان اياما ما كانت هناك حضائيات ولم يكن هناك تصوير من عدم وانا المحاضرات قال ما الشيخ ابن يسامين قال وانا جالس في المسجد جلسة الي جواري رجل لو سمنت ان كل من بالمسجد يحوم يحاضر او انهم شيخ ابنه سيمين ما ظلمت ان هذا الرجل او شيخ ابنه فلما نادوا عليه وقالوا حذرنا الليلة شيخ ابنه سيمين قال قام الرجل من دياري فاذا هو <تصفيق> الذي ظلمته اخر ليه اخر الناس من دين الناس وفي طريفة ابي حنيفة تشهورة لما جلس الى امامه الرجل في هيئة الله وابو حنيفة يحالف الصيام في قدمه ضمنه وضع خدمه تحت مقاعدته ما يمده في وجه رجل فقال الصيام من المغرب من الفجر الى المغرب قال وين لم يصلع المغرب يا اماه من الله بس بيش بيش قالوا المغرب انا الذي حنيفة ان يمد ايه يا اخي ايه وان كل الملأ ليه لانهم يعيشون هذه المظهرية شوف ملأ قال الملأ الذين كفروا منه فعلت مع كلمات الملأ كده ما نرى كالسبع سائل الذين هم أراضيين باديا رأس وما نرى لكم علينا من حضن بل ما ظنكم ايه لمنت بالضم من يفسك الملعين ميه رسول الله على خدد بدون الوح عليه السلام ما شاء ما اتبع بما يكون من الهداة من الملك مصر قال الملعين أبغاث وأحلام وما نحن بتعوين الأحلام لعالم. طب من انت أبغاث أحلام من انت هو نحن بتعوين إنهم كنتم من هذه أضغط من أحلامنا ولكن ولكننا نحن نسألون بإذن صدق في البلد اللي من هؤلاء السلمون اللي يستعيدنون حتى خبره يخلوهم وقد قال بعضهم يوم من الأيام أول الشافر قال علي سياد اللي يباعوا جميعها بكلس لكان الكلس منهن وفيهن نفس لو تقاس بها من ثلث كانت اعزة و اخضار كانت اعزة و اخضار السبب الثالث اغوار اخوة الاسلام المنخنى الخفير ونحن نؤمن ان الحياة منخنة وان كل شيء في الدنيا منخنة ان عبادة منخنة لكن ما ان تترك هذا المنحنة لماذا؟ الى المنحنة عبادة من الى المنحنة وينجل, المنحنة وينجل الى الخفرة ما تترك؟ ويسعد المنحنة من قربة الى الخن ثم تترك المنحنة في ماذا؟ في سكون ما عمينك وما حتى فهذا ما يسمى بغرور العبادة ولذا لا يتقبل الله الصلاة إلا من توابع بها وحذب من غرور العبادة بل إن نجد هذا رجل كان من الأسمع وسلم القصيري وهذا رجل عبرة مرة وكلما ذكرته حقا توجع قلبي بل وضعت يدي على قلبي من او حافظ هذا لما من الظهر كان من الاسماء وكان عزروريا معفيقا وان لم يكن اخضر قصرية وله رضية قوية ماتعة على اهل الزباع ومنها رضه على ادريج النبية على ضلالات الدجنية يرد بها على الشيخ الدجلو المصري الشهير فيما ازداد من التوسع بما بها بالمحدود حتى كتب كتابه الضخم المسمى صراع بين الهوية والمستن في المجالين هذين حسب ما قال هذا الكتاب القاسميه ب دفع مهر الجنة او مهر الفرد وقارى بهذا الكتاب ما ماذا؟ خرية من خرين الجميع والكتابه فيه حجة كامية. حجة على الخيطية فتأكل غورهم حجة على الشيعة فتأكل شعفتهم ويأكل ماذا كان؟ وهذا غزب كان عنده من الغرور غرور التسمير العلم. وآه غرور العلم وآهن ما عشد غرور العلم؟ قرور العلم حتى انه قدم لبعض كتبه بذكر خطيبة في نفسه على وفق ما كتب المتنجخ بيه لان من الذي كتب المتنجخ في نفسه ما انا الذي مش عارف ما قالت شعري بازم ولا سمعت بيه بسم نفسي مش عارف ايه ما قالت. او قال اذا اتبتك مجملة في من ناقص فهي شهادة لي بأمنه كاملة ايه لكن اعمى مش عارك يسمع ايه كاعير يبصر للاخرش يسمع شارك يسمع فكان هذا الرجل عنده هذا الغرور غرور العلم فماذا بعد انقلب بهذا الغرور الى ملجب حديث. تألف كتابه اللي يسمى هذه هي الاغلال وماذا يعني بالاغلال الدين يقول الدين ده اغلال حتى انه في يوم من الايام هذا الرجل خرج فلقل بعض الناس قال من اين الجيد قال من عند هدى مش عراو من العالم المحرير قال أنا فارج من عند هدى شعر، فقال أول فقال منه الشيخ الازهري العسير، واحد هذين المجلدين يدري بذمة بناء هودا شعر أو علبة أي انتشار منه، أي انت. بل منحدرا خبيثا حتى رجعه في افاده علما فلم يرجو عنده خيرا منهم شر شعراء حتى ما فتت نتحدث في يومين اشكوا ومقرا ومصرها هنا عنده للا ساعه الاخيره يقولون الى الله فيعد حتى ذاهد الى قبره ملحبا قد جاوز التسعين وقد صال الله ليتتأكد ولكن ابا رجل عليهم كيف سامره من كيف هذا القسومي ما كلك اول الزرك لا ايمانك ولا تختار عبادتك ومعاتك ان ترى المؤمن منسخ ماذا قفرا بل وعلمنا ان من كتبه الواحد مره فرياه محفوره في هذا وذاك غير من كتب ان من كتبه الواحد رجلين ونساء مع انه كان يخشى كتاب الله بما ذهب بيمينه يا ثبت قصة عبيد الله بن يحشي نشهورة وانكال فيها من الضائع، لما قرأ عليه السلام آيات سورة له المؤمنون واضح ثم انشأناه خلقا آخر فكتبت تبارك الله أسنه قال اقتب هاته فكتبت ماذا نفسه وظن أنه يمكن أن ما ماذا قرآنا كقرآن ربما دعنا هلا وهذا قارون وقد من من في تفسير رب العالمين قال ان قارون كان من قوم موسى ومن قوم موسى وكان مؤمنا من قوم موسى كان ماذا بل من المفسرين من يذهب الان ان قارون كان عالما بالصوار وانا اقول هذا لأن الله قال بعد بعث أولم يعلم أن الله قد أهلك قبله منا ولم يكن يعلم القنون إلا أنه يعلم ماذا يعلم السوراء ولم يكن يعلم السوراء إلا أن يكون ماذا عالما إلا أن يكون عالما فإذا هو منكس بغير يقول إنما أوفته على علمه وهذا الغرور أجل. انت في المسجد العام ومسانتك من جاء الى المسجد هل جاءت بك خدمات على الحقيقة وخدمات ما هي الا متولد ارادة وما الارادة الا محملة وماذا خلف. لكن من الذي يملك في الوحيد ولجت مع الانوح قال لهم كلمة رائعة اركبوا فيها بسم الله مجرية وبرساها ان ربي لغفور رحيم الشيء جميل هذا يقول غفور رحيم الشيء يخدر ان يقول ان ربي لحافيه لغفور رحيم شده بإذن مقام مقامه الحفظ ويتجري في الموجين يبدوا المحتاجين حفظ ولا لا والحفظ لا يخلوهم بعمل فاقتد ان يخصد الاية بماذا باسمي الحفظ والعلم لكن ايه على الغزو الرحيم فيقول في جميل هذا الله اخذ من اسمه الله تعالى انه رحمه ورحمه فيقول رحمه الله كأن نوحان يقول ما ركبتم تفينة المجاة السحقا فلا يغرنكم أنكم ناجون وإنكم ركبتم تفينة المجاة في المغفرة وما ذا رب العالمين هياك أن يخبعك عن نفسك ما أنت فيه وإذا فكرة تاريخ العباد اداء رحمانين جنبالة نفيدة لو يذكرنا عندهم خلو ما نزل نترمونهم لدي لو يذكرنا عندهم كده يعني ما قالوا يعني دن ايه يعني المدن نترمون كما اقول لو رأى من الزاهد رأى من المتلبس الحجاب المتدرج الشبن هاي لا امام دي مسلمة دي بل الزاهد لما بيصف من سائك السياد العرياد خمارها او شعرها من تحت خمارها تحت ينسي زاد رحمة الله ديون من تحت خمارها كيف لو ابرك الجنة من من يعرف الإنسان حقيقة ما هو فيه فإياك وغرور الإبارة دعم وهذا السبب الخامس أم الترب السابق إنما يكون الزئم من الغنم ماذا هذا مصير إيمان تضعه في حسن ولن تجد حسن تضع فيه إيمانك أسخن منه من الشبك والجماعة ولذا قال يوجد الله معانيه الجماعة والجماعة السباحة مؤمن المؤمن كالبنيان المرخصة فإياك أن تنعجل عن جماعة المسلمين سواء اتفع عن مسلم الجماعة أو أوضاع سواء كانت جماعة المسلمين أو جماعة المسلمين الأمم فإياك ان فارق هذا الجماعة قيد شبه اتبئني يا يأكل من الغلم إلا ما ذهب إلا القاطور وعندك مثال هذا ابن عقيد الزاغون وكان يا ربي لم على عقيدة ساطية كنزال الجماعة من المستجع فأصحاب ينهوني اتش معاه ضمن الضبئ فكان يتعلم بسماعه مصالته شو بلوله الناس لاعرف هب الاستطلاع ده هب يعني الصد المر وعسخ وغرام يعني صد صد عنده هب الاستطلاع حب جارة كل حالة فبليت اعرف كل حالة مين هو ناشر يا رحمه ايه ما هم واضح يا راجل ما زين واضح كده كده انت عايز اعرف اخبار العالم او ديور الجرايد والمجلات المحليه تعرف اخبار العالم ما فيهاش اخبار العالم يعني انت بتعمل ايه من السهل ده ده كنت بتعمل ايه من السهل نفسه اللي بيعمل كلهم امتعبان في الزوالات المفجيكية تتعلم رايح شرق وغرضه في الناية وكلهم يتسمعوا تصريحات وتصريحات مصطوية عجيبة جزا نزهد ثلاثين إلى الهدوء وعدم تصعيد الأمور وخلاص على الكلام ومرتب ضخم ما حب للإطلاع هذا خلقوا ان ذلك ابن عاقيل الزاون يا رب نزل فيه واصحابه ينهونه كما مات حتى قال بمقالته حتى قال بمقالته في السفاة وصار الرجل وللأسر الشبيل مطوضا يعني لا يصدق لله استياء ولا يصدق لله تمعه ولا يصدق لله بصره رمالك بتعبد منه بتعبد منه فهن ينظر احدكم من يقالب وهذا المعمون الذي انتكث ونكث الامة معه نكثا كبير نكث دي نكث ليس بذلك فبدأ هذه النكثة مجدوانة فيها المعمون صحبة في سوء هذه الصحبة عجيبة بشر المريس ذهل من الزواج مسجد الخطر احمد بن عبد واج يعني في الدرفين فدى قال كابونه في, في ايه في الابرام الحكي في الإبرام أبو العلاف الموسزي. الموسزي يقول ربنا نسمعش ربنا نسمع اما البطول الدين الزي لما ربنا ما بيسمعك ولا ما بيسمعك ونمر اربعة عبدالله ابن غباد الإبارة يحدث ولا حرج عن الإبارية الفرقة خيجة قريبة من فرقة الخوارج الزموية في السبيح دي باقي المسلم منكم تؤمن من ولا تؤمن طفلا في أحشاء المنبخ في, في, المن. في المن. وشام فاسمه يدوله على اسمه الخمسة خمسة ولما دول نعمل بأمه ومثل شر نفسه نفسه سبيع الامة السبب هاتفلية الامة ومتعنى مثل الامام احمده وضرب وماكا في هذا السبب علماء كبار فدول الحاجب من بالذات الا ابيضان العلاق المتجدين شام الكلب الغافوضي عبد المارد لبعض الابعض ان ما بقي, بقى احد من اعلام جهنم بنا وحضر كل اعلام جهنم ودي هذه عبرة عبرة الانتكاسة صغبة صغبة عندنا مثال شغير جدا في التاريخ ده رجل اعمل عندنا لي من هو وكاد يخبر اخبر ورقبة كان يفرد القرآن ويستمع فلما جاء ساحبه من الشام فوجداء على هذه الحالة قال والله لا اضع يجب في يدك حتى فدد للمحمد ايضا بشيء وفع على رقبة فع حتى شد هدمان فهذا انسان يقوم مع الاريات الله والرجل المجالف للرسول رجل يقصق في هذا في المادة. في, الوجه. في الوجه. انما كل الظلم من غنبك حقا بالطريب الحديثي ان يقصد اكثر من هذا المادة. ولكن لا اعلم ان معنى من كل في هذا الوجه فانا هذا الذي ما ليس يد. من الشغلة عن هنا أو من الشغلة في هنا. اكثر في هذه الساعة التي مضت وفيها خير ليستخمن معكم الحديث في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وفق لأني على موض جازم لازم عسى ان اعودكم ما فات هذا اليوم ان شاء الله تعالى على المنبر يوم الجمعة بإذن الله تورك فالخبط القادم ان شاء الله تعالى على المنبر المسجد الثاني منفق على خير وارجو العاد الخليج المدرسي وصل من محمد وعلى ال صحيح